بسم الله الرحمن الرحيم فبارك الذي بجدي الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور halal an yislan khasan samawatiin qidahum في sarat fi qalbin rahlalin min jahaw wa darbin min masalin saramin fudun rakum lam jil ma qanash samawatiin qanali laykana maqam khasin am qulna li kinal basar وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَجَعَلْنَا لَهُم مَّلَائِكَةً رَّدَّادِينَ ۖ يُنَبِّئُونَ بِالصَّبْرِ طَائِرًا ۖ وَأَرَدْنَا بِهِ لَوْمًا لِّلْمُجْرِمِينَ وَالَّذِينَ سمعوا لها شهيطا وضي يتفور فكانوا تميزوا من الغريض كلما أنطي فيها فوج فألم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قال جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إي أنتم الآزي ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لا تَعْلَمُونَ بِمَنْ ذَهَبُوا وَمَا يَسْكُنُونَ أَفَإِنْ مَاتَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فَهَلْ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِنْدِ مَنْ كَفَرَ بِالآخِرَةِ وَحُجِّزَتْ لَهُمْ عَذَابٌ كَبِيرٌ وَاحْسِبُوا كُلَّكُمْ جَاعِلٌ أَنَّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ wa huwa an-nafif al-khabeer huwa alladhi ja'alna lakum minhu madarana tanshum fi malakidina am shurina lakidina wasaluna ar-rizqa في سماء من يحسن لكم الأرض فإذا لم يتنور أمنتم من في سماء من يرسل عليكم حاصلا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم ASTA <تصفيق> ما WA YASB BIBN MAN LUM شيء بصير RAHMAN INNAHU الذي LA SHAY'IN BASAIR AMMAN NA LAN ALAYHUM DUNZUL QUMUR TURSUN YAD'UUN SALAUN LI بل هذا النبي يرزقكم إن أمزك بالصح بل لجوا في عتو <تصفيق> ونقور أبا من يرشي مكبا على وجهه أهلا نمشي سويا على طراض مستغير قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع وجعل لكم السمع والأنصار والذبحلة قليلا ما تشعون قل هو الذي دركم في الأرض وإليه تشعون ويقولون متى هذا العاد إن كنتم صادقين قل إن من المهند الله وإنما أنا نبي مبين فلما رأوا ذلبة فيه أتوجه من الذين كبروا وفي لما ذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أملكني الله ومن معي فَإِنْ يُؤْمِنُوا يُؤْمِنُوا وَلَكِنْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ كُلُّهُمُ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ وَالشَّرَّ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ يُعَذِّبُ مَن لَا يُؤْمِنُ وَلَأَعِيدَنَّ إِلَيْهِ صَحَابَتُهُ مُغَلَّنًا لَن نّنسيَنَّ إِنسَانًا